رباه, رباه صل سرمدا صلي سرمدا على المضلل ب ا ل غ م ا ء على المضلل بالغمان الله الله الله الله, الله, الله, الله يا صلي يا سرمدا المضلل بالغمان رب صلوا على خير لنا المصطفى بجر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله الله الله, الله الله الله الله يا رب صل س ر ب د ا من مكه لما ظهر في المهد ي ن ا ر القمر وافتخر ت ا ل ا ل م ض ا ر على حليمه لما ر أ ت أ ن و ا ر ه قد ش ر ق ت جاءت إ ل ي ه وعانقت وقبلت تحت اللثاء على المضلل بالغمال و أ ش ر ع ت وهي تقول لبعلها ي نلنا القبول لا شك في هذا الرسول هذا المضلل بالغمام صل سارمدا على المضلل بالغاما الله الله الله, الله الله الله الله الله يا ب صلي على المضلل ب ا ل غ م ا i l e a s e hurry n p